وشرب أمور محتفاتك وكل محدثة من فتعة بتاع وكل فتعة من ظلالة وكل ضلاله في النار فإن أشط شيء يقارب المصلحين هو الهديقة النفسية إن الدنيا عرفت ما يسمى بالفترار من الضح وهو عندنا من أكبر كتاب أو من الموضوع السفع الكرام من الزحف أي مزاح الجهاد لكننا مع نوع جديد من الكرام لا أفرع عنه في الكتاب ولا اظنه حدث إلا في دنيانا المعاصره هذا وهو افتراض من الجنسيه انسان يفر من جنسيته وهذا شيء وان كان قليلا لكنه بدا يقف وبدا منعشا يتبرعون من عوبتهم يسعى الحصول على أي جواز في العالم، ويتبرع من الجواز العرب لماذا؟ مع أن الجنس العربي هو اشرف جنس على وجه الأرض ولا تتكلم عن الجنس لا تتكلم عن الاقرار والا ففي العرض اقوام لا يستحقون الا النار ولا يستحقون الخروج منها انا اتكلم عن جنس العرض من حيث هو جنس نزل اليهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ونسأل عليهم أرسل خاتم الأنبياء ونسأل عليهم اشرف كتابه ومن بحيث يحتاج الاعجمي أن يتعلم العربية ليفهم القرآن طبق عن ان يصل الى حراره القران كتابهم كتاب عربي ونبيهم اشرف نبي صلى الله عليه وسلم وعندهم من العادات الجميله ما ليس عند امه من الامر حتى ولو لم يصلهم دين كهرباء شجعان اصحاب نشد ان تعبد من الاسر اليهود وليس لليهود ناصوره وليس لهم شر وليس لهم عبث تعبد من الاسر هذا اليهودي الذي جاوب العرب وعاش معهم يقول كما رواه البخاري في صحيحه لما قال له ابو ليله في نفس الليل انزل يا سعد فقالت لهم راته الى اين تذهب في هذه الداع قال له هذا رضي لي ابو ليله وان الكريم اذا دعي الى طعمه في يوم يترى من أين تكون النسجة والمروة والنقوة أكتب من العرب واليهود الذين عاشوا خارج بلاد العرب من اخذ بني هذا خلقا وصفاتا جنس العربي جنس فاضل فيأتي رجل يتكمل في جناعات ويقول انا اشعر بالعالم انني علي انا لو فقد جواز مالي بلد اسم مالي مالك مالك. البلد ولمحت جزر القمر او اي بلد لا ذكر لها اريح لي نلعب الان القوم المتهمة. تنزلك عارض في اي مطارس اجمعي. ينظرون اليك النظر الشذف وليس العيد ان يستدعوك ويضربوك ويسجنوك ويقتلوك واصططاع العلاج اليهودي بالنظر ان يطول العرض ليه على تسلوه خوش. مبتل. قريبة قادمة إلى الأرض. ماذا هو هذا؟ إن هذه النسيء. إننا لا نعالج كلة المواد ولا. جباله اغلب في العالم من طقط العرب شافوا سترول في عندهم وعند غيرهم قليلا قليلا جباله هذه الثروات لا تقصر جمالا لا تولدنا الجبال فقط الأرض لا الجبال كلها ذهب تستخدم الذهب والفضة والحديد وسائر المعادن من الجبال في فهي فلِذو فَلِذوْرٍ غَنِيَةٍ بِتَحْرَائِهَا الْمُتَرَابِيعِ وَجِبالِهَا الْكَثِيفِ عندهم الشكل الموضوعه نعم ولكن دين عليك بما كسبت ايديه ولو قلت في المره الماضيه ان العرب جنس لا يصلح الا بدين اذا فارقت فيها خسر الدنيا والاخره واذا السطوح حول جهل بلغوا اوت السماء كانوا اعاده في الدنيا وكانوا ملوك باطره والله اعلمنا يقول والاخره عند ربك كريم قد ستا السماء كل من لم يثق في اثرا الا السماء ولا رأيت سياطة قلب دامية سنة. إلا رأيت عليها لحم أترانا ولا نموت على حد الظهورة أدفا حتى لقد خشلت منا مدعيات وصلنا إلى هذا. أنا لا أفتدت خطة لكنني سأذكر لكم نموذجا لم يحدث في العالم فيما أعلم وفي اجماع المؤرخين الا مره واحده اننا نعلم من غزوات المسلمين انهم كانوا دائما اقل عددا وعزه من اعدائهم في كل غزواتهم تقريبا كانوا بنسج واحد لثلاثه ثلاثة من الكاثرين في مقابل رجل بل أقل في رجل الوحد في رجل الوحد كانت 314 والمسلمون تانو ألفا واحد لثلاثة وأكبر في رجل الوحد المسلمون ألفا في مقابل ثلاثة آلاف وفي الطريق رجع عبدالله مبيت الثانون في ثلث ثالث جنب بثلث الجنب بثلث ثلث مئة رجع راح في راحة ده مبيت الثانون أفضح في مقابل ثلاثة آذان أكبر عدم كان العهد المسلمين ثلاثة آلام في مقابل في يوم الثاني. طعش الثلاثة. واحد لسبعين ما حدثت إلا مرة واحدة في غزوة مرة. <تصفيق> ورجله موسى معجزه بكل ما تحمله الكلمه من معنى عدد المصريين ثلاثه عدد الروم مئه الف واحد لسبعين واحد لن يفحقها الصحابة قال الله عز يا أيها النبي يحرّض المؤمنين على الكتاب: ان يكن تلكم عشرون أسرابيون يغلبوا مئتين وإن يكن مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يتقلوه البخاري في الصحيح عن رضي الله عنهما لما نازلت هذه الايه شق ذلك على المسلمين مائه يضربوا مائتين يعني واحد يقطع عشره كيف له ان يقطع عشره لو التفوا حوله وضوءوه لقتلوه فانزل الله عز وجل الآن خطف الله عنهم وعلم النبي ضعفه منكم لقمة صابرة يغلب مئتين ويس منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين إذا واحد عشرة مشكلة خطف الله عنك واحد في الدين لم تتحقق في غزوات من الغزوات كل الغزوات واحد من هذا او واحد من سنوه لكن لم تتحقق واحد من الان. ومع ذلك في كل الغزواتين في غزوة الموتى واحد من سنوه. احداث الغزوات المثيرة ما تغوح سببها كما يذكر اهل السير ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ارسل الحارث ابن عميه للاجزي رسولا الى ملك بصره الحارث المختاري و الحارث ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشام لقيه احد اضلال ملك بكر زي محافظ لكذا اسمه عفيل بن عاصم قال له اين تريد قال اريد الشام قال انت من رسل محمد قال نعم فاوثقه رباطه وضغط عرضه ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول انه وقتل لا تقتل فوقتل اللهم بلغة حاضر السفراء لا تقتل وهذا مصطلح عليه ونبيل قد الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وكما في حديث عيد ابن مسعود جاءه رسول مسيّن تخوّر مسيّنة أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسول يقول له أسلم حجور فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرسول رسول أتشهد أن أن لا اله الا الله وأني رسول الله قال له لا أشهد أن متيلمك رسول فطلب الله عليه وسلم لولا أنك رسول لقتلت فحدده عن قتله أنه رسول قط فالرسل ظهرنا لكن الروح قتله بعدها أو ثمه فرغى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوجد وسطا شديدا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خمسة عشر وجلا من أصحابه إلى الشام لرسول الإسلام فقتلوه أجمعين هنا جرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيش الذي ثمي بجيش القمراء وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولة لم يقولها في غزوة من الغزوات انجلس قواره ثلاثة كما لا قال وقد امر عليه زيد بن حارس قال لي زيد إن أصيب معناه سيطار فعلي ثلاثة أضوار بشرط الإصار انطلق الجيش في يوم الجمعة جاء في المسجد الإماغ أحمد وشلعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا سيع جيشا اوضاء. اضوء الى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لجيش سيبقى كافرين. لتعلم ان هذه امة خرب. وانها ما شادت الا بالخرب. انك لا تصل الى التمكين على الارض حتى ترطى بالتمكين في القلب لم يمكن انسان على وجه الارض الا بعدما مبتن له في القلب واعتمد يوسف عليه الثلاث مبتن له مرتين المعنى الاولى الأولى القلب وقالت الغراءة العزيز لدوجها اتخذ هو احفظه وخطف قلبها بل اتخذ هو جغل طلب العزيز اشترى وهدناه. قال الله وكذلك مكننا ليوته. مكنا له اي وهو السر الذي بيع بثمن فصل. اي له? ان هذا صلب العزيز. ونفر صلب شكر لامراته اكلي مثواك عسى ان ينفعنا او وكذلك مسكنا بجد حصلت له النحل محنه ثبت على عقد الوفاء انه ربي احسن مثواك كيف يقوله فلما سجد على عهد الوساء سُلِم والسُلِم ظاهر رُسْقَيْن في عرضه والرأة العزيز هي التي تنبق ناصية الإعلام تقول ماذا تشاء، ولا يرد احد قولها وهناك ملاسقون ملاسقون وتجنبون يجي الناس ويجي السلطان قلوا عنه كذا يقولون خلونا لن أؤذى الأرض ونفى الجاهدة الذين لا يعرفون الله ولا يقدرونه حق قدره أن قلوب العباد بيده. كما ورد في بعض الأخبار الإسرائيلية أن موسى وهارون عليهم السلام لما التقى ذكر العون في يوم الثينة تضع ضاحة لمنظر ظرف لا تقول لي ما لا يتكباب ولا تقول لي لابس حرب ولا كلام لا ينفت لنا المل أول ما رأوه له خاطر وله غاضر تقارض الله عن لا تنظر الى ثيابه فإن قلبه بيبه لم يذلك نواصل العالم خالفهم لا تفتل إذا كنت بريئا من تشريع العراض الناس العربون انا تفاضل وانا تفاضل الغريق ولكن بذلك في الغرف المغلط إذا أبن أبن إذا خرجوك تبتون ولا لا تنحى الذي وضع لك الأثناء في قلوب العباد هو الذي نصوت وأعارك وتثبت لا بعدما خرج لكنه خرج مضوع الله لما استدعى الامير النسوء وقالهم عن يوم كن حاسى لله لا علمنا عليه النسوء رب العزيز تقول الان حفظ حفظ حفظ انا وردته عن ملك يرسل له وهو في قاعه للسجن لمس فيه بضع سنين الملك لويس ظن انه يفرح بذلك وان مجرد تبرئه النسوه في جلسه مغلقه كافر لان يؤخذ من السجن هذا قال وقال ما حتى تنشروا دليل براءتي بمحتها الظنون الزجن يزيد الأحرار قوة لانهم يعبدون انفسهم فتاهم لله في كل ارض فما الزجن والزاوع عندهم الا واحد فلما ايقن الملك براءته ولبنه وله ليس ان يشير له الملك يجب قال تغني به استخلصه لنفسي في المره الاولى لما عبر الحلم للملك واعلمهم كيف يواجهون الاشتراك القادمه للعجاب قال اكون ايه دفن دا ايه بعد استشارة رجل استشارة للإجانة والأيها وانت عارف يعني الامراء قد يكلون من لا يحبه لكن عند الخبرة نفض قالت البابة الاولى ايه توني دفن دا ايه فلما ادى وأتى بالنسوة وشهدنا بطهاراته زاد تالي قال اتوني مني التحلق لنفس ليس مجرد مستشار ليس حبيبي إبقى قربة وعيب أتمنوه على سر وحياة طالب أنه بهذا النفر وبهذا الصفر فلما جاءه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليك قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف ده تمكين الارض لكن ما وصل اليه الا بعد ان تمكن في القلب فنحن امه خرس خطفنا قلوب اهل مصر جميعا لما دخل أجدادنا على رأتهم عمر بن عاص ليخلق أهدى نفسه من دين الأغلاب ودخل اجدام قلوبهم بهذه السيدة لانها أمة قلوبه شيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجيش وكان إذا شيع جيشا أو طار. فماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم اذا بعث جيشا كان يوصي قائد الجيش بخاصة في خاصه نفسه بتقوى الله ويقول اخذوا باسم الله وفي سبيل الله لا تخذوه ولا تغلوا ولا تمثلوا. ولا تقتلوا ولياً. هل بأكم شيئاً عن مسبحة جيليا كيف؟ او عن مسبحة طبعه شديد؟ او عن اي مسبحة عصرية فعلها اليهود بالمسلمين؟ من حديث هذا البولندي الاسفاء الذي كان ضعفا للوجراء يوما وهذا الظالم اجتسم الدار اسرائيل لانه وقع مع مصر معاهده ثلاث لا زالت تكفلنا في حتى هذه اللحظه مثل متى ومصر دار العرب يضربون بالنعال وتقطع عاجزا والله ما رايناها قط الا بعد توقيع هذه المعاهده المشؤومه كان مقراها الاخذي هل هو نبي كذاب كالذات اليهود الكاسكي كان يتراهب مع بعض قادته لبقر وبطون الحوادث طيب الحاجة فيك وبصها ولد والبنى. ولد ولد ولد. ولد نأفن. افتح في الشخص. وهي حية. يفتحون بطنها وهي حية. وعليم يتضحكون وهي خيس انت كده بقى. من هذا كثير. وهدف عن هذا ولا نحاول. يقول لهم لا تمثلوا ولا تمثلوا بيوسف القوتى وليس بالاحلاح فانه لا يغطر على بال احد ان يمثل بحده الا اذا نجحت الرحمة بالقلب. لا تغلوا ولا تغطروا ولا تمثلوا ولا تغطروا وليدا وفي حديث ابن عورة في الصحيحات رأى النبي صلى الله عليه واله وسلم راسه مقتوله فانت ما تقسى فقالوا يا رسول الله انها كانت نعم قال سبحان الله ما كانت هذه تقاتل ثم نهى عن قتل النساء والذريه من لا يطعم اليهود الان في جنوب لبنان يضربون حضانه للأطفال حتى تنبغاءها على شاشات الفضائيات قالوا كلنا وأيناها بكينا وما لم يكتبو على عيونينا أطفال صغار يخرجون من, الولد من تحت حجر دماغه مؤشنة سنجد ينجع تحت أفضر ثم يقول إذا أبيت عدوك فتعوه إلى ثلاث خلال هذا ليس موضوعا شايع جميل خطر الجيش وانطلق طبعا أي, أي دولتين من تحاركتين لهم مثل الجيش النسل حتى تداول تكبوك الشمال شمال الجزيرة ودخل على الشام فأول ما قابله من حدود الجزيرة مع الشام إلى أرصده وصلوا إلى قريبه أو مكان يقال له العالم وفي هذا الموضع الاستخبارات المسلمة اظهرت العدد الحقيقي لجاش 100 الف من الروب 100 الف من العرب المتنصرة الذين تنصروا وانتحقوا الف وهم ثلاثة الام ورد ماذا نتعلم؟ الزمع. فقال قائد مرزح. وهذا رائع الزعوث العسكريه له وجلد جدا. ثلاثة قبل وكان جيد من احسن الجيوش تسليحا لان دا حدث بعدما صار الفرق القطبا او حدث بعد هزيجة الفرص الفرص الاول ايه هم اعرض العالم غنب الفرص واتل فرص وهو هم القطب دا حتى ذلك الدمان الفرق بدأوا عزول العربة لاستعادة الصليف المسلوب ونزلت الايام ان لم ينزل سموم في عصر الايام ان الارض هي خارجها يا غوغل وهم من بعد ذلك سيغلبون في كفعته لله الامر من قبل ولا الكعب بداوا يجهزون سموم دخلوا مع الفرس في مقحله الدمير انتهت بأنه الله خلق ولم يخلق هم مشه إذن الدولة الخصوص في ذلك السماء الروح اللي هم خيارهم متين ألف فالس والمجهدون ثلاث ألاف يعني لو طروا قومهم لا أشتدوه ماذا ذات مشهارات؟ بين المسلمين ماذا نفعل اقول قولي هذا وأكبر الله العظيم النبي <تصفيق> <تصفيق> قالوا نوزع ولا تعرضوا الجيش للتسع وهذا كما قلت هو الراي الضديع عند كل القادة العسكريين ولو اقسم قائده بجيش استوامه الثلاثه الاف ليحارب مئه شيئان لقدم للمحاكمه بتهمل اهلاك الجيش لا عدد ولا عفو ويجب ان تعلم ان القوم كانوا يقاتلون وهم غاصون كان في الحديث كانوا يلبسون السرور والقوداء وكان اغلب المسلمين حاسدين لا درع ولا خذل الجن يكون غرصة بالحديث لا يظهر إلا عيناه. هو أفضل وأفضل إنما دم كل حديث ما يقضع الزيوف بالحديث كانوا خمسين ألف ثلاث وميليا وخمسين ألف ناشي والقرص سلاح مستان دا يشفر الآن فلاحظ مدرعات وقد يشبه ايضا في الطائرات المقاتلة فلو سمكين ألف ثانس طب هاجموا ثلاثة آلاف لأبادوه مع حاسين لكن المسلمون كانوا دخل فدود الشافة واذا وجع الجيش حتجديهم الشركين المشكله الاولى ان المسافه طويله مريخ الشام الى المدينة فوجعوا اذا وجعوا مسافه طويله قد يتركهم العدو فيدركهم مذكرين غير مستعدين للركاب طيب لو ارسلوا رسولا على البلد بالسعي يركب الفرض ويطيروا به ليأخذ راي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقاتلوا ام لا ويظهرون له الفرض في العدد والعزه والعتاد لعله لا يصل مرة اخرى الا وقد طلبا في الشام المشكله بالأخرى. ان ترى ان هذا لا يغري الاعداء ولن وهذا ليس ما يقوي قلوبهم عليه ولا شك ان الذي معه القدر ما الذي يعطيه من الغرزه والقوه ما على ان لا يكون رجوه هذا المقتضى وليس يعيده الا امام يقطن المدينه يعني بببجد قصه العير واول خيلانه القصه التي تعرفونها جميعا لما اجت في العيد ابو سلمان خلاص بركليه ما رجع العيد بعد ابو جاد هذا كيف رايك لا قررنا صار في الدنيا أننا سنقاتل محمدًا يا رفض نحن استعراض عضواتنا والله لأننا حتى لا تبدأ تغذينا السياس نشعر الخط نسمح الجذور فتسمع فينا العراف فلا يزالون يهابونا لا أبدا لا تتعين سوئين تجنون إبنان ضغطي ومتهى وهذه رساله للاخرين احمق أنا البرتونس أنا العطس ما بعطس تيجوا الذهب ياكل على طول هيا بنت انا ولا ساعه عشرات او وهم يكتمون حقيقه القتل والشرطه بعد معايش تطرح حالك ولا ثلاثه واحد كلام ده بصفر ده عشان لا قصص كده خالص ولا من هذا الهجوم على الناس ده هيكون في صفر اخر ثمانيه واول سنه سواء او لا प्रदीप जी ने لا تحاول السبب دي لان كتبطه الجيش وقد خرج الانتجاد التخبارات ضدور بتاكولت من الجيش المسلمين طب لماذا رجع؟ يغيره الانتجاد معجد ان على مع الهدف فما اول عند الشجعان اصحاب زيش جيش رسول صل الله صلى الله عليه وسلم رجل الثاني وضعنا في موجهها فالذكر إذن وجر بينهما بينهم مجاجبا عبد الله سراحنا بجلال كثمارك الزهر نذكره بعد الصلاه إن شاء الله اللهم ارخل لنا ذنوبنا وإسراتنا في أمرنا وتفتح أخزابنا وانصرنا على ولا تجعل مصيبتها في ديننا ولا تسلق علينا جدعوا بنا بل لا يخاطك ولا يضحنك ففي آسفة من زكاها أنت وليوها ونولاها لنا لها وحيدنا وكل